بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الأوائن هو إلا رحي ريوحا علمه شديد القرى ثم الرجل تستوى وهو بالرفق الأعلى ثم دنى I'm want know. buyun <Sessizlik> cümle كم من ملائكته في السماوات لاتهم شفاعتهم شيئا إلا من بعد الله يشاء إِلَّا يَشَاءُ فعرض عنا وتولى عن ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك من العلم إلا ربك Altyazı M.K. وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عذن الأولى وثمود فما بقى فقوم نحن من قبل كانوا هم أظلم والمرتفك